أربعة استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه هيا يا بني سنذهب معا إلى بيت الشيخ صالح لماذا سنذهب يا أبي؟ سنعطيه زكاة الفطر فاليوم هو آخر يوم في شهر رمضان وغدا عيد الفطر ولماذا سنعطيه زكاة الفطر يا أبي؟ لأنه رجل عجوز ومحتاج ولا يستطيع العمل وعنده أولاد ويجب أن يفره بالعيد هذا شيء جيد يا أبي نعم يا بني فديننا دين مساعد والتسامح. وقد تعود المسلمون على أن يساعد الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر هل الصوم مفيد لصحة الإنسان؟ نعم نعم الصوم مفيد لصحة الإنسان وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم سوموا تصحوا